الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك ومع الجزء الثاني والعشرين من قراءة كتاب المختصر في التفسير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يتمه لنا على خير قدر بس دقيقة ولا شيء إيقا يتجمعوا ثم نبدأ مباشرة إن شاء الله سلام وبركاته. طيب إن شاء الله اللهم الله اللهم انشاء اللهم انشاء اللهم انشاء اللهم من اللهم انشاء اللهم انشاء اللهم انشاء اللهم انشاء اللهم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا يا أيها النبي قل لأزواجك حين طلبنا منك التوسعه في النفقة ولم يكن عندك ما توسع به عليهن إن كن تردنا الحياة الدنيا وما فيها منزيلة فتعالين إلي أمتعكن بما تمتع به المطلقات وأطلقكن طلاقا لا إضرار فيه ولا إذا وإن كنتن تردنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدني محسنات كن أجرا عظيما وإن كن تريدنا رضا الله رضا الله ورضا رسوله وتريدن الجنة في الدار الأخيرة فاصبرن على حال فإن الله أعد لمن أحسن من كن بالصبر وحسن العشرة أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء النبي من يأتي منكن بمعصية ظاهرة يضاعف لها العذاب يوم القيامة ضعفين لمكانتها ومنزلتها ولصيانة جناب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تلك المضاعفة على الله سهلة من فوائد الآيات تزكية الله لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو شرف عظيم لهم طبعا في الآيات الأولى اللي احنا قرأناها بالأمس عون الله ونصره لعباده من حيث لا يحتسبون إذا اتقوا الله سوء عاقبة الغدر على اليهود الذين ساعدوا الأحزاب اختيار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضى الله, رضى الله ورسوله دليل على قوة إيمانهن ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ومن تدم على طاعة الله ورسوله من كن وتعمل عملا صالحا مرضيا عند الله نعطيها من الثواب ضعف غيرها من سائر النساء وأعددنا لها في الآخرة أجرا كريما وهو الجنة يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن, بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا يا نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لستن في الفضل والشرف مثل سائر النساء بل أنتن في الفضل والشرف بالمنزلة التي لا يصل إليها غيركن إن امتثلتن أوامر الله وجتنبتن نواهيه فلا تليين القول وترققن الصوت إذا تكلمتن مع الأجانب من الرجال فيطمع بسبب ذلك من في قلبه مرض النفاق وشهوة الحرام وقلنا قولا بعيدا من الريبة بأن يكون جدا لا هزلا بقدر الحاجة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 ولا تظهرن ولا تظهرنا محاسنكنا صنيع من كنا قبل الإسلام من النساء حيث كنا يبدين ذلك استمالة للرجال وأدين الصلاة على أكمل وجه وأعطين زكاة أموالكم وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله سبحانه أن يذهب عنكم الأذى والسوء يا أزواج رسول الله ويا أهل بيته ويريد أن يطهر نفوسكم بتحليتها مباشرة ويريد أن يطهر نفوسكم بتحليتها بفضائل الأخلاق وتخليتها عن رذائلها تطهيرا كاملا لا يبقى بعده دنس وذكرنا ما يثلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وذكرنا ما يقرأ في بيوتكن من آيات الله المنزلة على رسوله ومن سنة رسوله المطهرة إن الله كان لطيفا بكنا حينا حين إن الله كان لطيفا بكنا حين امتن عليكنا بأن جعلكن في بيوت نبيه خبيرا بكنا حين اصطفا كنا أزواجا لرسوله واختاركنا أمهات لجميع المؤمنين من أمته إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما ان المتذللين لله بالطاعة والمتذللات والمصدقين بالله والمصدقات والمطيعين والمطيعات لله والصادقين والصادقات في إيمانهم وقولهم والصابرين والصابرات على الطاعة وعلى المعاصي وعلى البلاء والمتصدقين والمتصدقات باموالهم في الفرض والنفل والصائمين والصائمات لله في الفرض والنفل والحافظين فروجهم والحافظات فروجهن بسترها عن الكشف أمام من لا يحل له النظر إليها أمام من لا يحل له النظر إليها أمام من لا يحل له النظر إليها وبالبعد عن فحشة الزنا ومقدماتها والذاكرين والذاكرات الله بقلوب بقلوبهم وألسنتهم كثيرا سرا وعلانية أعد الله لهم مغفرة منه لذنوبهم وأعد لهم ثوابا عظيما يوم القيامة وهو الجنة من فوائد الآيات من توجهات القرآن للمرأة المسلمة النهي عن الخضوع بالقول والأمر بالمكث في البيوت إلا لحاجة والنهي عن التبرج فضل أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه من أهل بيته ما بدأ التساوي بين الرجال والنساء قائم في أعمال والجزاء إلا ما استثناه الشرع لكل منهما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ظلالا مبينا ولا يصح لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم بأمر أن يكون لهم الاختيار في قبوله أو رفضه ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل عن الصراط المستقيم, فقد ظل عن الصراط المستقيم ضلالا واضحا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه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 حين جاءك مشاورا في شأن طلاق زوجته زينب بنت زينب أبنت جحش، تقول له أمسك عليك زوجتك ولا تطلقها، واتق الله بامتثال أوامره وجهتنا بنوهي، وتكتم في نفسك أيها الرسول ما أوحى الله به لك من زواجك بزينب خشية من الناس والله. وتكتم في نفسك أيها الرسول ما أوحى الله به لك من زواجك بزينب خشية من الناس والله سيظهر طلاق زيد لها ثم زواجك منها والله أولى أن تخشاه في هذا الأمر فلما طابت نفس زيد وراغب عنها وطلقها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين إثم في التزوج بزوجات أبنائهم بالتبني إذا طلقوهن إذا طلقوهن وانقضت عدتهن وكان أمر الله مفعولا لا مانع منه ولا حائل دونه نكلمنا عن مضادة كده في بداية سورة الأحزاب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد تبنى زيد بن حالثة طبعا قبل الإسلام كان عبد أهدي إليه عليه الصلاة والسلام ثم اعتقه وتبناه عليه الصلاة والسلام ثم جاء الإسلام ب إبطال عادة التبني، فكان من عادة الجهليّة أن الابن بالتبني لا يجوز للوالد الذي تبناه أن يتزوج ابنته، ابنة هذا الولد بالتبني بعد أن يطلقها، فجاء الإسلام بإبطال هذه العادة أيضا ويعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني قدوة في هذه في هذا الأمر يعني حتى لا يكون لأحد حرج في نفسه. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خالفوا من قبل وكان أمر الله قدر مقدورا ما كان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من إثم أو تضيق فيما أحل الله له من نكاح زوجة ابنه بالتبني وهو في ذلك يتبع سنة الأنبياء وهو في ذلك يتبع سنة الأنبياء من قبل فليس هو صلى الله عليه وسلم بدعم من الرسل في ذلك، وكاد ما يقضي الله به من إثمام هذا الزواج وإبطال التبني، وليس للنبي فيه رأي أو خيار قضاء نافذا لا مردله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حساب. هؤلاء الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله المنزلة عليهم إلى أممهم. ولا يخافون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى فلا يلتفتون إلى ما يقوله غيرهم عندما يفعلون ما أحل الله لهم وكفى بالله حافظا لأعمال عباده ليحاسبهم عليها ويجازيهم بها إن خيرا فخير وإن شرا فشر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فليس هو والد زيد حتى يحرم عليه نكاح زوجته إذا طلقها ولكنه رسول الله إلى الناس وخاتم النبيين وخاتم أخاتم النبيين فلا نبي بعده وكان, وكان الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من أمر عباده يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرا كثيرا وسبحوه هو وأصيلا ونزهوه ونزهوه سبحانه بالتسبيح والتهليل أول النهار وآخره هو هو الذي ان عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يرحمكم ويثني عليكم وتدعو لكم ملائكته ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان وكان بالمؤمنين رحيما فلا يعذبهم إذا هم أطعوه فامتثلوا, أو فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه من فوائد الآيات وجوب استسلام المؤمن لحكم الله وللقياد له اطلاع الله على ما في النفوس من مناقب أم المؤمنين زينب بنت جحش ان زوجها ان زوجها الله من فوق سبع سماوات فضل ذكر الله خاصه وقت الصباح والمساء هي الوحيده من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني تزوجها بدون يعني ولي الله سبحانه وتعالى هو الذي زوجها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم أجرا كريما تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم سلام وأمان من كل سوء وعد الله لهم أجرا كريما وهو جنته جزاء لهم على طاعتهم له وبعدهم عن معصيته يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إن بعثناك إلى الناس شاهدا عليهم بأن بلغتهم ما أرسلت به إليهم ومبشر للمؤمنين منهم بما أعد الله لهم من الجنة ومخوفا الكافرين مما أعد لهم من عذابه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعثناك داعيا إلى توحيد الله وطاعته بأمره وبعثناك مصاحبا وأجعلناك مصباحا منيرا يستنير به كل من يريد الهداية ولا تطع الكافرين والمنافقين وذعذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وأخبر المؤمنين بالله الذين يعملون بما شرعه لهم بما يسرهم أن لهم من الله سبحانه فضلا عظيما يشمل نصرهم في الدنيا يشمل نصرهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة بدخول الجنة يشمل نصرهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة بدخول الجنة ولا تطع الكافرين والمنافقين وذعذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعون إليه من الصد عن دين الله واعرض عنهم فلعل ذلك يكون أذعى لأن يؤمنوا بما جئتهم به واعتمد على الله في كل أمورك ومنها النصر على أعدائك وكفى بالله وكيلا يعتمد عليه العباد في جميع امورهم في الدنيا والاخره يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسردحوهن سراحا جميلا يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم إذا عقدتم على المؤمنات عقد نكاح ثم طلقتموهن من قبل الدخول بهن فما لكم عليهن من عدة سواء كانت بالاقراء أو بالشهور سواء كانت بالأقراء أو شهور للعلم ببراءة أرحمهن بعدم البناء بهن ومتعهن بأموالكم حسب وسعكم ومتعهن بأموالكم حسب وسعكم جبرا لخواطرهن المنكسر جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق وخلو سبيلهن بالمعروف دون إيذاء لهم دون ايذاء لهم يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة, مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. وكان الله أفور رحيما يا أيها النبي إن إن أبحنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهن وأحللنا لك ما ملكت من وأحللنا لك ما ملكت من الإمام مما أفاء الله به عليك من السبايا وأحللنا لك نكاح بنات عمك ونكاح بنات عماتك ونكاح بنات خالك ونكاح بنات خالاتك اللاتي هجرنا معك من مكة إلى المدينة وأحللنا لك أن تنكح امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك من غير مهر إن أردت أن تنكحها ولك حلهبة خاص به صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره من الأمة قد علمنا ما أوجبناه عن المؤمنين في شأن زوجاتهم حيث لا يجوز لهم أن يتجاوزوا اربع نسوة وما شرعناه لهم في شأن إيمائهم حيث إن لهم أن يستمتعوا بما شاءوا منهن دون تقييد بعدد وأبحنا لك ما أبحنا مما ذكر مما لم نبح لغيرك لأن يكون عليك ضيق ومشقة وكان الله أفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم من فوائد الآيات الصبر على الأذى من صفات الداعية الناجح يندب للزوج أن يعطي مطلقته قبل الدخول بها بعض المال جبرا لخاطرها خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بجواز نكاح الهبة وإن لم يحدث منه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما تؤخر أيها, تؤخر أيها الرسول من تأخر أيها الرسول من تشاء تأخير قسمه من نسائك فلا تبيت معها وتضم إليك من تشاء منهن فتبيت معها ومن طلبت أن تضمها ممن أخرتهن فلا إثم عليك في ذلك ذلك التخير والتوسيع لك أقرب أن تقر به أعين نسائك وأن يرضين بما أعطيتهن جميعهن لعلمهن أنك لم تترك واجبا ولم تبخل بحق والله يعلم ما في قلوبكم أيها الرجال من الميل إلى بعض النساء دون بعض وكان الله عليما بأعمال عباده لا يخفى عليهم منها شيء حريبا لا يعجلهم بالعقوبة لعلهم يتوبون إليه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا لا يجوز لك أيها الرسول أن تتزوج بنساء غير زوجاتك التي هن في عصمتك ولا يحل لك أن تطلقهن أو تطلق بعضهن لتأخذ غيرهن من النساء ولو أعجبك حسن من تريد أن تتزوج بها من النساء غيرهم لكن يجوز لك أن تتسر بما ملكت يمينك من الإماء دون حصر في عدد محدد وكان الله على كل شيء حفيظ وهذا الحكم يدل على فضل أمهات المؤمنين فقد منع طلاقهن والزواج عليهم يا أيها الذين آمنوا ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أي يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إ ولكن إذا دعيتم فاذا طعمتم فدخلوا فإذا قائم فنتشروا ولا مستأنسين لحديث.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 إن ذلكم كان عند الله عظيما يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بعد أن يؤذن لكم بدخولها بدعوتكم إلى طعام ولا تطيل الجلوس تنتظرون نضج الطعام ولكن إذا دعيتم إلى طعام فادخلوا فإذا أكلتم فانصرفوا ولا تمكثوا بعده يستأنق ولا تموثم بعده يستأنس بعضكم بحديث بعض إن ذلك المكث كان يؤذ النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي أن يطلب منكم الانصراف والله لا يستحي أن يأمر بالحق فأمركم بالانصراف عنه حتى لا تؤذوه صلى الله فأمركم بالانصراف عنه حتى لا تؤذوه فأمركم بالانصراف عنه حتى لا تؤذوه صلى الله عليه وسلم بالمكث وإذا طلبت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حاجة مثل آنية ونحوها فاطلبوا حاجتكم تلك من وراء ستر ولا تطلبوها منهن مواجهة حتى لا تراهن أعينكم صونا لهن لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الطلب من وراء ستر أطهر لقلوبكم وأطهر لقلوبهن أطهروا لقلوبكم وأطهروا لقلوبهن حتى لا يتطرق الشيطان إلى قلوبكم وقلوبهن بالوسوسة وتزيين المنكر وما ينبغي لكم أيها المؤمنون أن تؤذوا رسول الله بالمكثر الحديث ولا أن تتزوجوا نساءه من بعد موته فهن أمهات المؤمنين ولا يجوز لأحد أن يتزوج أمه إن ذلك إن الإيذاء ومن صوره نكاحكم نساءه بعد موته حرام ويعد حرام ويعد عند الله إثم عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان ب. أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تظهروا شيئا من أعمالكم أو تستروه في أنفسكم فلن يخفى على الله منه شيء. إن الله كان بكل شيء عليما لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ولا من غيرها وسيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من فوائد الآيات عيظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ولذلك عاتب الصحابة رضي الله عنهم الذين مكثوا في بيته صلى الله عليه وسلم لتأذيه من ذلك ثبوت صفتي العلم والحلم لله تعالى الحياء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم صيانة مقام أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا دون عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا, نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا لا إسمع ليهن أن يراهن ويكلمهن دون حجاب آبؤهن وأولادهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن من النسب أو الرضاع ولا إسمع ليهن أن يكلمن دون حجاب النساء المؤمنات ولا وما ملكت عمالهن وما ملكت والتقين الله ايتها المؤمنات فيما أمر به ونهى عنه سبحانه فهو مشاهد لما يظهر من كنا ويصدر عن كن إن الله ودايكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم إن الله يثني عند ملائكته على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وملائكته, وملائكته يدعون له يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لعباده صلوا على الرسول وسلموا عليه تسليما صلى الله عليه وسلم ولما أمر الله بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه نهى عن إيذائه فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله بالقول أو الفعل أبعدهم الله وطردهم من رحاب رحمته في الدنيا والآخرة وأعد لهم في واعد لهم في الآخرة عذابا مذلا جزاء لهم على ما اقترفوه من إذاء رسوله. والذين يؤذون المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول أو الفعل بغير ذنب اكتسبوه من جناية توجب ذلك الإذاء فقد احتملوا كذبا وإثم ظاهرا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنا أي يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي قل لأزواجك وقل لبناتك وقل نساء المؤمنين يرخين عليهن من الجلابيب التي يلبسنها حتى لا تنكشف منهن عورة أمام الأجانب من الرجال ذلك أقرب أن يعرف ذلك أقرب أن يعرف إن ذلك أقرب ذلك أقرب أن يعرف أنهن حرائر فلا يتعرض لهن أحد بالإذاء كما يتعرض كما يتعرض كما يتعرض به للإماء أو كما يتعرض به للإماء وكان الله غفورا لذنوب منتاب من عباده رحيما بهم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا لئن لم ينته المنافقون عن نفاقهم بإضمارهم الكفر وإظهارهم الإسلام والذين في قلوبهم فجور بتعلقهم بشهواتهم والذين يأتون بالأخبار الكاذبة في المدينة ليفرقوا بين المؤمنين لنأمرنك أيها الرسول بمعاقبتهم ولنسلطنك عليهم ثم لا يساكنونك في المدينة إلا قليلا من الزمن لإهلاكهم أو طردهم عنها بسبب إفسادهم في الأرض ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا مطردين من رحمة الله في أي مكان لقوا أخذوا وقتلوا تقتيلا لنفاقهم ونشرهم الفساد في الأرض سنة الله في الذين خلوا من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا هذه سنة الله الجارية هذه سنة الله الجارية في المنافقين إذا أظهروا النفاق وسنة الله ثابتة لن تجد لها أبدا تغييرا من فوائد الآيات علوم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وملائكته حرمة إذاء المؤمنين دون سبب النفاق سبب لنزول العذاب بصاحبه يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسالك المشركون أيها الرسول سؤال إنكار وتكذيب ويسألك اليهود ايضا عن الساعة متى وقتها قل لهؤلاء علم الساعة عند الله ليس عندي منه شيء وما يشيرك أيها الرسول أن الساعة تكون قريبة إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا ان الله سبحانه وطرد الكافرين من رحمته وهيا لهم يوم القيامه نارا ملتهبه تنتظرهم خالدين فيها لا يجدون خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ماكثون في ماكثون في عذاب تلك النار المعده لهم أبدا لا يجدون فيها وليا ينفعهم ولا نصيرا يدفع عنهم عذابها يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يوم القيامة تقلب وجوههم في نار جهنم يقولون من شدة التحصر والندم يا ليتنا في حياتنا الدنيا كنا أطعنا الله بامتثال ما أمرنا به وجتنا بما نهان عنه وأطعنا الرسولا فيما جاء به من ربه وقالوا ربنا إنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأظلون السبيل جاء هؤلاء بحجه وهي باطله فقالوا ربنا إنا أطعنا رؤساءنا وكبراء اقوام ربنا إن اطعنا ربنا إن أطعنا رؤساءنا وكبراء اقوامنا فأضلون عن الصراط المستقيم ربنا اتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا ربنا جعل لهؤلاء الرؤساء والكبراء الذين أضلون عن الصراط المستقيم ضعفي ما جعلت لنا من العذاب لإضلالهم إيانا وطردهم من رحمتك طردا عظيما يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لكم لا تؤذوا رسولكم فتكونوا مثل الذين آذوا موسى كعيبهم له في جسده فبرأه الله مما قالوا فتبين لهم سلامته مما قالوا فتبين لهم سلامته مما قالوا فيه فتبين لهم سلامته مما قالوا فيه وكان موسى عند الله وجهه لا يرد طلبه ولا يخيب مسعى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اتقوا الله بامتثال أوامره واجتنا بنوهيه وقولوا قولا صوابا صدقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنكم إن اتقيتم الله وقلتم صوابا إنكم إن اتقيتم الله وقلتم قولا صوابا أصلح لكم أعمالكم وتقبلها منكم ومحى عنكم ذنوبكم فلا يؤاخذكم بها ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لا يدانيه أي فوز وهو الفوز برضا الله ودخول الجنة إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا إننا عرضنا الشرعية وما يحفظ وما يحفظ من أموال وما يحفظ من أموال وأسرار على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال فامتنعنا من حملها وخفنا من عاقبته وحملها الإنسان إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بعاقبة حملها ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيم حملها الإنسان بقدر حملها الإنسان بقدر من الله ليعذب الله المنافقين من الرجال والمنافقات من النساء والمشركين من الرجال والمشركات من النساء على نفاقهم وشركهم بالله وليتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين أحسنوا حمل أمانة تك الذين أحسنوا حمل أمانة التكاليف وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم من فوائد الآيات اختصاص الله بعلم الساعة تحميل الأتباع كبراءهم مسؤولية إضلالهم لا يعفيهم هم من المسؤولية شدة التحريم لإهداء الأنبياء بالقول أو الفعل عظم الأمانة التي تحملها الإنسان نهينا بفضل سورة الأحزاب وندخل في سورة سبأ. سوره سبا من مقاصد الصوره بيان احوال الناس مع النعم وسنه الله في تغييرها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير الحمد لله الذي له ما في السماوات وكل ما في الأرض الحمد لله الذي له كل ما في السماوات وكل ما في الارض خلقا وملكا وتدميرا وله سبحانه الثناء في الآخرة وهو الحكيم في خلقه وتدبيره الخبير بأحوال عباده لا يخفى عليه منها شيء يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور يعلم ما يدخل في الأرض من ماء ونبات ويعلم ما يخرج منها من نبات وغيره ويعلم ما ينزل من السماء من المطر والملائكة والرزقة ويعلم ما يصعد في السماء من الملائكة وأعمال عباده وأرواحهم وهو الرحيم بعباده المؤمنين الغفور لذنوب من تاب إليه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا تأتي تأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم إثقال درات في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا اصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال الذين كفروا بالله لا تأتين الساعة أبدا قل لهم أيها الرسول بل والله لتأتي لكم الساعة التي تكذبون بها لكن لا يعلم وقت ذلك إلا الله فهو سبحانه عالم ما غاب من الساعة وغيرها لا يغيب عن علمه سبحانه وزن أصغر نملة في السماوات ولا في الأرض ولا يغيب عنه أصغر من ذلك المذكور ولا أكبر إلا هو مكتوب في كتاب واضح وهو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء كائن إلى يوم القيامة ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم أثبت الله ما أثبت في اللوح المحفوظ ليجزي الذين آمنوا بالله وعملوا أعمال الصالحات أولئك المتصفون بتلك الصفات لهم من الله مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذهم بها ولهم رزق كريم وهو جنته يوم القيامة والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم والذين عملوا جاهدين لابطال ما أنزل الله من آيات فقالوا عنها سحر وقالوا عن رسولنا كاهن ساحر شاعر أولئك المتصفون بتلك الصفات لهم يوم القيامة أسوأ عذاب وأشده أولئك المتصفون بتلك الصفات لهم يوم القيامة أسوأ عذاب واشده ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صلاة عزيز الحميد ويشهد علماء الصحابة ومن آمن من علماء أهل الكتاب أن الذي أنزله الله إليك من الوحي هو الحق الذي لا مرية فيه ويرشد إلى طريق عزيز الذي لا يغلبه أحد المحمود في الدنيا والآخرة وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد وقال الذين كفروا بالله لبعضهم تعجبا وسخرية مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هل لكم على رجل يخبركم أنكم إذا ميتم وقطعتم تقطيع أنكم ستبعثون بعد موتكم أحياء من فوائد الآيات سعة علم الله سبحانه المحيط بكل شيء، فضل أهل العلم إنكار المشركين لبعث الأجساد تنكر لقدرة الله الذي خلقهم. أفترى على الله كذبا أن به جنة، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وقالوا هل اختلق هذا الرجل على الله كذبا؟ فزعم ما زعم من بعثنا. فزعم ما زعم من بعثنا بعد موتنا أهو أم هو مجنون يهذي بما لا حقيقة له ليس الأمر كما زعم هؤلاء بل الحاصل أن, أن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم في العذاب الشديد يوم القيامة وفي الضلال البعيد عن الحق في الدنيا افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لايه لكل عبد منيب افلم ير هؤلاء المكذبون بالبعث ما بين ايديهم من الارض ويروا ما خلفهم من السماء إن شاء خسف الأرض من تحت أقدامهم خسفناها من تحتهم وإن شاء أن نسقط عليهم كطعا من السماء عَلَيْهِمْ عليهم إن في ذلك قَاطِعَةً لِكُلِّ لكل عبد كثير الرجوع إلى رَبِّهِ ربه يستدل بها على قدرة الله فالقادر على ذلك قادر على بعثكم بعد موتكم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد ولقد أعطينا داود عليه السلام منا نبوة وملكة وقلنا للجبال يا جبال سبحي مع داود وهكذا قلنا للطير وصيرنا له الحديد لينا ليصنع منه ما يشاء من أدوات أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير أن يعمل يا داود, أن يعمل يا داود دروعا واسعة تقي مقاتليك مناسبة عدوهم وصير المسامير مناسبة للحلق, وصير المسامير مناسبة للحلق فلا تجعلها دقيقة بحيث لا تستقر فيها ولا غريضة بحيث لا تدخل فيها وعملوا عملا صالحا إني بما تعملون بصير لا يخفى علي من أعمالكم شيء وسأجازيكم عليها ولسليمان الرنيح غدوها شهر ورواحها شهر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 تسير في الصباح مسافة شهر وتسير في المساء مسافة شهر وسيرنا له عين النحاس ليصنع من النحاس ما يشاء وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بأمر ربه والذي يميل من الجن عما أمرناه به من العمل نذيقه من عذاب النار الملتهبة يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يعمل هؤلاء الجن يعمل هؤلاء الجن لسليمان ما أراد من مساجد للصلاة ومن قصور وما يشاء من صور مِنْ يشأ من قصاع مثل حياض الماء الكبيرة وقدور الطَّبْخِ وقدور فَلَا الثابتات فلا يحركنا لِعِظَمِهِنَّ وقلنا لهم اعملوا يا آل داود شكرا لله على ما أَنْعَمَ به عليكم وقليل من عبادي الشكور لي على ما أَنْعَمْتُ عليه فلما قضين عليه الموت مادا لهم على موته إلا دابت الأرض تاكل من ساته فلما خرت بينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما حكمنا على سليمان بالموت ما أرشد الجن على ان ما ارشد الجن على انه قد مات الا حشرت الارض تأكل عصاه التي كان متكئا عليها، فلما سقط تبينت الجن أنهم لم، فلما سقطت تبينت الجن أنهم لا يعلمون الغيب، إذ لو كانوا يعلمونه لما مكثوا في العذاب المذل لهم، وهو ما كانوا عليه من الأعمال الشاقة التي يعملونها لسليمان عليه السلام ظنا منهم أنه حي يراقبهم. من فوائد الآيات. تكريم الله لنبيه داود بالنبوة والملك وبتسخير الجبال والطير يسبحنا بتسبيحه وإل وإلانة الحديد له تكريم الله لنبيه سليمان عليه السلام بالنبوة والملك اقتضاء النعم لشكر الله عليها اختصاص الله بعلم الغيب فلا أساس لما يدعى من أن للجن أو غيرهم اطلاع على الغيب لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب وفور ولما ذكر الله ما أنعم به على داود وابنه سليمان عليهم السلام ذكر ما أنعم به على أهل سبأ إلا أن داود وسليمان عليهم السلام شكر الله وأهل سبأ كفروا فقال الآية. لقد كان لقبيلة سبأ في مسكنهم الذي كانوا يسكنون فيه علامة ظاهرة، علامة ظاهرة على قدرة الله وإنعامه عليهم، وهي جنتان، إحداهما عن اليمين والثانية عن الشمال. وقلنا لهم كل من رزق ربكم واشكروا على نعمه، واشكونه على نعمه. هذه بلدة طيبة، وهذا الله رب غفور يغفر ذنوب من تابعه. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل فأعرضوا عن شكر الله والإيمان برسله فعاقبناهم بتبديل نعمهم نقما فأرسلنا عليهم سيلا جارفا خرب سدهم وأغرق مزارعهم وبدلناهم ببساتينهم بستانين مثمرين بالثمر المرر وفيهما شجر الأثل غير المثمر وشيء قليل من السدر ذلك جزينا بما كفروا هل نجازي إلا الكفور ذلك التبديل ح... ذلك التبديل الحاصل لما كانوا عليه من النعم بسبب كفرهم وإعراضهم عن شكر النعم ولا نعاقب هذا العقاب الشديد إلا الجحود إلا الجحود لنعم الله الكفور به سبحانه وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و أيام آمين وجعلنا بين أهل سبئ بين أهل في اليمن وبين قر الشام التي باركنا فيها قرى متقاربة وقدرنا فيها السيرة بحيث يسيرون من قرية إلى قرية دون مشقة حتى يصلوا إلى الشام وقلنا لهم سيروا فيها ما شئتم من ليل أو نهار في أمن من العدو والجوع والعطش فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فبطروا نعمه الله عليهم بتقريب المسافات وقالوا ربنا باعد بين اسفالنا بازاله تلك القرى حتى نذوق تعب الاسفار وتظهر مزيه ركائبنا وظلموا انفسهم ببطرهم نعمه الله واعراضهم عن شكره وحسدهم للفقراء منهم فصيرناهم أحاديث يتحدث بها من بعدهم وفرقناهم في البلاد كل تفريق بحيث لا يتواصلون فيما بينهم إن في ذلك المذكور من الإنعام على أهل سبئ ثم الانتقام منهم لكفرهم وبطرهم لعبرة لكل صبار على طاعة الله وعن معصيته وعلى البلاء شكور لنعم الله عليه سبحان الله ربنا كان عليهم من يعرفهم من هما يعني ما بين في أسفرهم لا يتعبون لا يذقون مشقة ولا تعب وكان ما بين ما بينهم وبين أهل الشام قرى يعني عامرة فكانوا يعني لا يتعبون في السفر قالوا لا إحنا عزين عزين نتعب شوي كده نحس بالتعب كده وتعب السفر يعني عشان تظهر مزية الركائب بتاعتنا وأظلموا طبعا أنفسهم يعني ليس هذا هو السبب الأساسي ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد حقق عليهم إبليس ما ظنه من أنه يستطيع إغواءهم وإضلالهم عن الحق فتبعوه في الكفر والضلال إلا طائفة من المؤمنين فإنهم خيبوا رجاءه بعدم اتباعهم له وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ وما كان لإبليس عليهم من سلطان يقهرهم به على أن يضلوا، وإنما كان يزين لهم ويغويهم إلا أن أذن له في إغوائهم ليظهر أمر من يؤمن بالآخرة وما فيها من جزاء ممن هو منها في شك وربك أيها الرسول على كل شيء حفيظ يحفظ أعمال عباده ويجازيهم عليها قلدوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثل هذا في السماوات ولا في الأرض ومال قلدوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثل هذا في السماوات ولا في الأرض فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير قل هؤلاء مشركين نادوا الذين نادوا الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون الله نادوا الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون الله ليجرب لكم النفع أو يكشفوا عنكم الضر فهم لا يملكون وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض وليس لهم شرك فيها مع الله وليس لله من معين يعينه فهو غني عن الشركاء وعن المعينين من فوائد الآيات. الشكر يحفظ نعم والجحود, يسب والجحود يسبب سلبها. الأمن من أعظم النعم التي يمتن الله بها على العبادة. الإيمان الصحيح يعصم من اتباع إغواء الشيطان بإذن الله. ظهور إبطال أسباب الشرك ومداخله ومداخله كزعم كزعم بأن للأصنام ملكا أو مشاركة لله أو إعانة أو شفاعة عند الله. هل يجوز الصلاة والمؤذن لم ينتهي من نذان إذا سمح؟ إيه نعم يعني لو قال المؤذن الله أكبر فقد دخل وقت الصلاة يعني بمجرد ما يقول المؤذن الله أكبر كده خلاص دخل دخل وقت الصلاة. فيجوز الصلاة لكن الأفضل هي ينتظر الإنسان حتى يردد وراء المؤذن يأخذ الأجر ثم ثم بعد ذلك يصلي يعني مش هتفرق تقريبا من دقيقة لكن لو الأمر يعني ضروري يجوز بمجرد أن يقول مؤذن الله أكبر فقد دخل وقت الصلاة كذلك في الصيام بمجرد أن يقول الله أكبر وقت صلاة المغرب حل بذلك الإفطار يعني لا ينتظر الإنسان إلى أن ينتهي المؤذن من أذان المغرب ثم يفطر لا بمجرد أن يقول الله أكبر خلص يشرب ويأكل كما يشاء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير ولا تنفع الشفاعة عنده سبحانه إلا لمن أذن له والله لا يأذن في الشفاعة إلا لمن ارتضى لعظمته ومن عظمته أنه إذا تكلم في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعا لقوله حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم قالت الملائكة لجبريل ماذا قال ربكم؟ قال جبريل قال الحق وهو العلي بذاته وقهره الكبير الذي كل شيء دونه سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى أو في ضلال مبين قل رسول الرسول لهؤلاء المشركين من يرزقكم من السماوات بإنزال المطر ومن الأرض بإنبات الثمرات والزروع والفواكه وغير ذلك قل الله هو الذي يرزقكم منها وإن أو إياكم أيها المشركون لعلى هداية أو في ضلال واضح عن الطريقة فأحدنا لا محالة كذلك ولا شك أن أهل الهدى هم المؤمنون وأن أهل الضلال هم المشركون قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل لهم أيها الرسول لا تسألون يوم القيامة عن ذنوبنا التي ارتكبناها ولا نسأل نحن عما كنتم تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل لهم يجمع الله بيننا وبينكم يوم القيامة ثم يقضي بيننا وبينكم بالعدل فيبين المحق من المبطل وهو الحاكم الذي يحكم بالعدل العليم بما يحكم به قل أروني الذين ألحقت به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم قل لهم أيها الرسول أروني الذين جعلتموهم لله شركاء تشركونهم معه في العبادة كلا ليس الأمر كما تصورتم من أن له شركاء بل هو الله العزيز الذي لا يغاربه أحد الحكيم في خلقه وقدره وتدبيره وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما بعثناك أيها الرسول وإلا للناس عاماً مبشرا أهل التقوى بأن لهم الجنة ومخوفا أهل الكفر والفجور من النار ولكن معظم ومخوفاً أهل الكفر والفجور من النار ولكن معظم الناس لا يعلمون ذلك فلو علموه لما كذبوك ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقول المشركون مستعجلين بالعذاب الذي يخوفون منه متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنه حق قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب لكم ميعاد يوم محدد لا تتأخرون عنه ساعة ولا تتقدمون عنه ساعة هذا اليوم هو يوم القيامة وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين كفروا بالله لن نؤمن بهذا القرآن الذي يزعم محمد أنه منزل عليه ولا نؤمن بالكتب السماويه السابقه ولو ترى الرسول اذا الظالمون محبوسون عند ربهم يوم القيامه للحساب يتراجعون الكلام بينهم يلقي كل منهم المسؤوليه واللوم على الاخر يقول الأتباع الذين استضعفوا لسادتهم الذين استضعفوهم في الدنيا لولا انكم اضللتمون لكن مؤمنين بالله وبرسله لكن مؤمنين بالله وبرسله من فوائد الايات التلاطف بالمدعو حتى لا يلوذ حتى لا يلوذ بالعناد والمكابرة. صاحب الهدا مستعل بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. شمول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية جمعاء والجن كذلك. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال المتبعون الذين استكبروا عن الحق للتابعين الذين استضعفوهم ان نحن منعناكم عن الهدى الذي جاءكم به محمد لا بل كنتم ظالمه وأصحاب افساد بل كنتم و... بل كنتم ظالمه وأصحاب فساد وافساد وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمرون لنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامه لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وقال الأتماع الذين استضعفهم سادتهم لمتبوعيهم المستكبرين على الحق بل صدنا عن الهدى مكركم بنا بل صدنا عن الهدى مكركم بنا بالليل والنهار حين كنتم تأمروننا بالكفر بالله وبعباده مخلوقين من دونه وأخفوا الندامه على ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا حين شاهدوا العذاب وعلموا انهم معذبون وجعلنا الاصفاد في اعناق الكافرين هل يجزون هذا الجزاء إلا بما كانوا يعملونه في الدنيا من عباده غير الله وارتكاب المعاصي ولتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حين كذبه قومه ذكره الله بأن التكذيب هو ديدن الأمم من قبله فقال وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما ارسلتم به كافرون وما بعثنا في قرية من القرى من رسول يخوفهم عذاب الله إلا قال المنعمون فيها من أصحاب السلطان والجاه والمال إن بما بعثتم به أيها الرسل كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقال أصحاب الجاه هؤلاء متبجحين ومفتخرين نحن أكثر أموالا وأكثر أولادا وما زعمتم من أننا معذبون كذب فلسنا بمعذبين في الدنيا ولا في الآخرة قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل أيها الرسول لهؤلاء المغرؤ قل أيها الرسول لهؤلاء المغرورين بما أوتوا من النعم ربي سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء اختبارا له أيشكر أم يكفر ويضيقه على من يشاء ابتلاء له أيصبر أم يتسخط ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الله عكيم ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الله عكيم لا يقدر امرا إلا لحكمة بالغه علمها من علمها وجهلها من جهلها وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا نازل الفاء الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات وهم في امنون فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وليست أموالكم ولا أولادكم التي تفتخرون بها هي التي تقودكم إلى رضوان الله لكن من آمن بالله وعمل عملا صالحا حاز أجر المضاعف فالأموال تقرب فالأموال تقربه بإنفاقها في سبيل الله والأولاد بدعائهم له فأولئك المؤمنون العاملون للصالحات لهم ثواب مضاعف لما عملوه من حسنات وهم في المنازل العليا من الجنة آمنون من كل ما يخافونه من العذاب والموت والقطاع النعيم والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون والكفار الذين يبذلون غاية جهدهم في صرف الناس عن آيتنا ويسعون في تحقيق أهدافهم هؤلاء, هؤلاء خاسرون في الدنيا معذبون في الآخرة قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قل أيها الرسول وإن ربي سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء منهم وما أنفقتم من شيء في سبيل الله فالله سبحانه وتعالى يخلفه عليكم في الدنيا بإعطائكم ما هو خير منه وفي الآخرة بالثواب الجزيل والله سبحانه هو خير الرازقين فمن طلب الرزق فليلجأ إليه سبحانه من فوائد الآيات تبرؤ الأتباع والمتبعين بعضهم من بعض لا يعفي كلا من مسؤوليته الترف مبعد عن الإذعان للحق والانقياد له المؤمن ينفعه ماله وولده والكافر لا ينتفع بهما الإنفاق في سبيل الله يؤدي إلى إخلاف المال في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون واذكر أيها الرسول يوم يحشرهم الله جميعا ثم يقول, للملائكة ثم يقول سبحانه للملائكة تقريعا للمشركين وتوبيخا لهم أهؤلاء كانوا يعبدونكم في الحياة الدنيا من دون الله قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون قال, قال الملائكة تنزهت وتقدست أنت ولينا من دونهم فدى موالاة بيننا وبينهم بل كان هؤلاء المشركون يعبدون الشياطين يتمثلون لهم أنهم ملائكة فيعبدونهم من دون الله معظمهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار التي كنتم بها تكذبون يوم الحشر والحساب لا يملك المعبودون لمن عبدوهم في الدنيا من دون الله نفع ولا يملكون لهم ضر ونقول للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ذوق عذاب النار التي كنتم تكذبون بها في الدنيا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 وإذا تقرأ على هؤلاء المشركين المكذبين آياتنا المنزلة على رسولنا واضحة لا لبس فيها قالوا ما هذا الرجل الذي جاء بها إلا رجل يريد أن يصرفكم عما كان عليه آباؤكم وقالوا ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه على الله وقال الذين كفروا بالله للقرآن لما جاءهم من عند الله ليس هذا إلا سحرا واضحا لتفريقه بين المرء وزوجه والابن وأبيه وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما وَمَا إليهم قبلك من نذير وما من وَمَا من كتب يقرؤونها وَمَا كُتُبٍ حتى حَتَّى أن هذا هَذَا كذب كَذِبٌ محمد وما وَمَا إليهم قبلك أيها وما إليهم قبل إرسالك أَيُّهَا وَمَا قبل الرسول من رسول يخوفهم من عذاب الله وكذب الذين من قبلهم وما بنوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسولي فكيف كان لكير وكذبت وكذبت الامم السابقه مثل عاد وثمود وقوم لوط وما وصل المشركون من قومك الى عشر ما وصلت اليه الامم السابقه من القوه والمنعه والمال والعدد فكذب كل منهم رسوله فما نفعهم ما اتو من المال والقوه فما نفعهم ما أوتوا من المال والقوة والعدد فوقع بهم عذابي فانظر أيها الرسول كيف كان إن كان عليهم وكيف كان عقاب لهم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جن إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إنما أشير إليكم وأنصحكم بخصلة واحدة هي أن تقوموا متجردين من الهوى لله سبحانه اثنين اثنين أو منفردين ثم تتفكروا في سيرة صاحبكم ومعلمتم من عقله وصدقه وأمانته لتتبينوا أنه صلى الله عليه وسلم ليس به جنون ما هو إلا محذر لكم بين يدي عذاب شديد إن لم تتوبوا إلى الله من الشرك به قل ما سألتكم من أجري فهو لكم إن أجري إلا عند الله وهو على كل شيء شهيد قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين ما سألتكم من ثواب أو أجر على ما جئتكم به من الهدى والخير على تقدير وجوده فهو لكم ليس ثوابي إلا على الله وحده وهو سبحانه على كل شيء شهيد فهو يشهد على أني بلغتكم ويشهد على أعمالكم فيوفيكم جزاءها ولما بين سبحانه الحجج على أهل الباطل والشرك بين أن ذلك سنته فقال قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل أيها الرسول إن ربي يسلط الحق على الباطل فيبطله وهو علام الغيوب فلا يخف عليه شيء في السماوات ولا في الأرض ولا تخف عليه أعمال عباده التقليد من فوائد الآيات التقليد للآباء صارف التقليد للاباء التقليد الأعمى للآباء صارف عن الهداية التفكر مع التجرد من الهوى وسيلة للوصول إلى القرار الصحيح والفكر الصائب الداعية إلى الله لا ينتظر الأجر من الناس وإنما ينتظره من رب الناس سبحانه وتعالى قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيده قل أيوان رسول لهؤلاء المشركين المكثبين جاء الحق الذي هو الإسلام وزال الباطل الذي لا يبدؤ وزال الباطل الذي لا يبدو له أي اثر أو أي قوة ولا يعود وزال الباطل الذي لا يبدو له أي آثار أو أو قوة ولا يعود إلى نفوذه. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين إن ضللت عن الحق, في إن ضللت عن الحق فيما أبلغكم فضرر ضلالي قاصر عليه لا ينلكم منه شيء وإن اهتديت إليه فبسبب ما يحيه إلي ربي سبحانه إنه سميع لأقوال عباده قريب لا يتعذر عليه سماع ما أقول ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى أيها الرسول إذ فزع هؤلاء المكذبون لما عاينوا العذاب يوم القيامة فلا مفر لهم منه ولا ملجأ يلتجون إليه ولا ملجأ يلتجئون إليه وأخذوا من مكان قريب سهل التناول من أول وهلة لو ترى ذلك لرأيت أمرا عجبا وقالوا آمنا به وأنا له التناوش من مكان بعيد وقالوا حين رأوا مصيرهم آمنا بيوم القيامة وكيف لهم تعاطي الإيمان وتناوله؟ وكيف لهم طاعات الإيمان وتناوله قد بعد عنهم مكان قبوله؟ وكيف لهم الإيمان وتناوله وقد بعده عنهم مكان قبول الإيمان بخروجهم من دار الدنيا التي هي دار عمل لا جزاء إلى الدار الآخرة التي هي دار جزاء لا عمل؟ أن لهم التناوش يعني الرجوع الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وكيف يحصل منهم الإيمان؟ وكيف يحصل منهم الإيمان ويقبل؟ وقد كفروا به في الحياة الدنيا ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة الحق، كقولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر كاهن شاعر. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بِأَشْيَاعِهِمْ من قبل إِنَّهُمْ كانوا في شك مريب ومنع هؤلاء المكذبون من الحصول على ما يشتهونه من ملذات الدنيا ومن التوبة من الْكُفْرِ والنجاة من النار والعودة إلى الحياة الدنيا كما فعل بأمثالهم من الأمم المكذبة من قبلهم إنهم كانوا في شك مما جاءت به الرسل من توحيد الله والإيمان بالبعث شك باعث على الكفر أتمنى بحل سورة سبع وندخل في سورة خاضر بارك الله فيكم جميعا يا اوليك اللهم من اخي يوسف وإياك والحاضرين بارك الله فيك اخو اخينا المدني وجميع الاخوه جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير سورة فاطر سورة مكية من مقاصد السورة بيان فقر العباد المطلق إلى فاطر السماوات والأرض وكمال غناه عنهم وكمال غناه, غناه عنهم التفسير الحمد لله خالق السماوات الحمد لله خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق الذي جعل من الملائكة رسلا ينفذون أوامره القدرية ومنها من يبلغ الأنبياء الوحي ومنهم من يبلغ الأنبياء الوحي وقواهم على أداء ما أتمنهم عليه فمنهم ذو جناحين وذو ثلاثة وذو أربعة يطير بها لتنفيذ ما أمر به يزيد الله في الخلق ما يشاء من عضو أو حسن, أو حسن أو صوت إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم إن مفاتيح كل شيء بيد الله فما يفتح للناس من رزق وهداية وسعادة وغير ذلك من النعم فلا أحد يستطيع أن يمنعه وما يمسكه من ذلك فلا أحد يستطيع إرساله من بعد إمساكه له وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق يروا الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم وبجوارحكم بالعمل هل لكم من خالق غير الله يرزقكم من السماء بما ينزله عليكم من المطر ويرزقكم من الأرض بما ينبته من الثمار والزروع وغير ذلك لا معبود بحق غيره فكيف بعد هذا تصرفون عن هذا الحق وتفترون على الله وتزعمون أن لله شركاء وهو الذي خلقكم ورزقكم من فوائد الآيات مشهد فزع الكفار يوم القيامة مشهد عظيم محل نفع الإيمان في الدنيا محل نفع الإيمان في الدنيا لأنها هي دار العمل عظم خلق الملائكة يدل على عظمة عظم خلق الملائكة يدل على عظمة خالقهم سبحانه وإن يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور وإن يكذبك وإن قومك أيها الرسول فاصبر فلست أول, فلست أول رسول كذبه قومه فقد كذبت أمم من, فقد كذبت أمم من قبلك رسلهم مثل عاد وثمودى وقوم لوط وإلى الله وحده ترجع الأمور كلها فيهلك المكذبين وينصر رسله والمؤمنين أو إلى الله ترجع الأمور, كل ترجع الأمور كلها يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس إنما وعد الله به من البعث والجزاء ويوم القيام إنما وعد الله به من البعث والجزاء يوم القيامة حق لا شك فيه فلا تخدع لكم لذات الحياة الدنيا وشهواتها عن الاستعداد لهذا اليوم بالعمل الصالح ولا يخدع لكم الشيطان بتزيينه للباطل والركون إلى الحياة الدنيا يبقى أولا يغررنكم بالله الغرور للشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لكم أيها الناس عدو دائم العداوة فاتخذوه عدوا بالتزام محاربته إنما يدعو الشيطان أتباعه إلى الكفر بالله لتكون عاقبتهم دخول النار لتكون عاقبتهم دخول النار لتكون, عاقبته لتكون عاقبتهم دخول النار الملتهبة يوم القيامة الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره وأجر كبير الذين كفروا بالله اتباعا للشيطان لهم عذاب قوي والذين أمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم مغفرة من الله لذنوبهم ولهم أجر عظيم منه وهو الجنة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله يعلم ما تصنع إن الله عليم بما يصنعون إن من حسن له الشيطان عمله السيء فاعتقده هو حسن ليس كمن زين الله ليس كمن زين له الله الحق فاعتقده حقا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا مكره له فلا تهلك أيها الرسول نفسك حزنا على ضلال الضالين إن الله سبحانه عليم بما يصنعون لا يخفى عليه من أعمالهم شيء والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي بعث الرياح فتحرك هذه الرياح سحابه فسقنا السحابه إلى بلد لا نبات فيه فأحيينا بمائه الأرض بعد جفافها بما انبتنا فيها من النبات فكما أحيينا هذه الأرض بعد موتها بما اودعناه فيها من النبات يكون بعث الأموات يوم القيامه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور من كان يريد العزة في الدنيا أو في الآخرة فلا يطلبها إلا من الله فلله وحده العزة فيهما إليه يصعد ذكره الطيب وعمل العباد الصالح وعمل العباد الصالح يرفعه إليه والذين يدبرون المكايد السيئة كمحاولة قتل رسول صلى الله عليه وسلم لهم عذاب شديد ومكر أولئك الكفار يبطل ومكر اولئك الكفار يبطل ويفسد ولا يحقق لهم مقصد ولا يحقق لهم مقصدا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 والله هو الذي خلق أباكم آدم من ترابة ثم خلقكم من نطفة ثم جعلكم ذكورا وإناثا تتزاوجون بينكم وما تحمل من أنثى جنينة ولا تضع ولدها إلا بعلمه سبحانه لا يغيب عنه من ذلك شيء وما يزاد في عمر أحد من خلقه ولا ينقص منه إلا كان ذلك مصدورا في اللوح المحفوظ إن ذلك المذكور من خلقكم إن إن ذلك المذكور إن ذلك المذكور من خلقكم من طراب وخلقكم أطوارا وكتابة أعمالكم في اللوح المحفوظ على الله سهل من فوائد الآيات تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر أخبار الرسل مع أقوامهم الاغترار بالدنيا سبب الإعراض عن الحق اتخاذ الشيطان عدواً باتخاذ الأسباب المعينة على التحرز من من ذكر الله اتخاذ الشيطان عدوا باتخاذ الأسباب المعينة على التحرز منه من ذكر الله وتلاوة القرآن وفعل الطاعة وترك المعاصي ثبوت صفة العلو لله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاجه ولا يستوي البحران أحدهما عذب شديد العذوبة سهل شراب سهل شربه لعذوبته والثاني ملح مر لا يمكن شربه لشدة ملوحته ومن كل من البحرين المذكورين تأكلون لحما طريا هو السمك وتستخرجون منهم اللؤلؤ والمر وتستخرجون منهم اللؤلؤ, والمر اللؤلؤ والمرجاني وترى أيها الناظر تشق بجري البحر مقبلة ومذبرة لتطلبوا من فضل الله بالتجارة ولعلكم تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من نعمه الكثيرة يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يدخل الله الليل في النهار فيزيده طولا ويدخل, ويدخل النهار في الليل فيزيده طولا وسخر سبحانه الشمس وسخر, وسخر سبحانه الشمس وسخر القمر كل منهما يجري لموعد مقدر يعلمه الله وهو يوم القيامة وهو يوم القيامة ذلك الذي يقض ذلك الذي يقدر ذلك كله ويجريه ذلك الذي يقدر ذلك كله ويجره هو الله ربكم له وحده الملك والذين تعبدونهم من دونه من الاوثان ما يملكون قدر لفافه نواه تمر فكيف تعبدونهم من دونه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إن تدعوا معبوديكم لا يسمع دعاءكم فهم جمادات لا حياة فيها ولا سمع لها ولو سمعوا دعاءكم على سبيل التقدير لم استجابوا لكم ويوم القيامه يتبرؤون من شرككم وعبادتكم اياهم فلا احد يخبرك ايها الرسول اصدق من الله سبحانه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد يا ايها الناس انتم المحتاجون الى الله في كل شؤونكم وفي كل أحوالكم والله هو الغني الذي لا يحتاج إليكم في شيء المحمود في الدنيا والآخرة على ما يقدره لعباده إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إن يشأ سبحانه أن يزيلكم بهلاك يهلككم به أزالكم ويأتي بخلق جديد بذلكم يعبدونه لا يشركون به شيئا وما ذلك على الله بعزيز وما إزالتكم بإهلاككم والاتيان بخلق جديد بدلكم بممتنع على الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدعو مثقلة إلى وإن تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ولا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة أخرى بل كل نفس مذنبة تحمل ذنبها وإن تدع نفس, نفس مثقلة بحمل ذنوب وان تدعو نفس مثقلة مثقلة بحمل ذنوبها من يحمل عنها شيئا من ذنوبها وإن نفس بحمل ذنوبها من يحمل عنها شيئا من ذنوبها لا يحمل عنها من ذنوبها شيء ولو كان المدعو قريبا لها إنما تخوف الرسول من عذاب الله الذين يخافون ربهم بالغيب وأتم الصلاة على أكمل وجوهها فهم الذين ينتفعون بتخويفك ومن تطهر من المعاصي وأعظمها الشرك فإنما يتطهر لنفسه لأن نفع ذلك عائد عليه فالله غني عن طاعته وإلى الله الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء من فوائد الآيات تسخير البحر وتعاقب الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر من نعم الله على الناس لكن الناس تعتاد هذه النعم فتغفل عنها سفه عقول المشركين حين يدعون أصناما لا تسمع ولا تعقل الافتقار إلى الله صفة لازمة للبشر والغنى صفة والغنى صفة كمال لله تزكية النفس عائدة إلى العبد تزكية النفس عائدة إلى العبد فهو يحفظها إن شاء أو يضيعها وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الكافر والمؤمن في المنزلة كما لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا يستوي الكفر والإيمان كما لا تستوي الظلمات والنور وما ولا الظل والحرور ولا تستوي الجنة والنار في آثرهما كما ولا تستوي الجنة والنار، ولا تستوى الجنة والنار في آثارهما، كما لا يستوي الظل والريح، كما لا يستوى الظل والريح الحار. وما يستوي الأحياء والأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، وما يستوي المؤمنون والكفار. كما لا يستوي الأحياء والأموات إن الله يسمع من يشاء هدايته وما أنت أيها الرسول بمسمع الكفار الذين هم مثل الموت في القبور إن أنت إلا نذير ما أنت إلا منذر لهم من عذاب الله إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إن بعثناك أيها الرسول بالحق الذي لا مريت فيه مبشرا للمؤمنين, بما أعد مبشرا للمؤمنين بما أعد الله لهم من الثواب الكريم ومنذرا للكافرين مما أعد لهم من العذاب الأليم وما من أمة من الأمم السابقة إلا سلف فيها رسول من عند الله ينذرها من عذابه وإن يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير وإن يكذبك, وإن يكذبك قومك أيها الرسول فاصبر فلست أولى رسول كذبه قومه فقد كذبت الامم السابقة لهؤلاء فقد كذبت الامم السابقة لهؤلاء رسلهم مثل عاد وثمود وقوم لوط جاءتهم رسلهم من عند الله بالحوج الواضحه الدالة على صدقهم وجاءتهم رسلهم بالصحف وبالكتاب المنير لمن تدبره وتأمله ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ومع ذلك كفروا بالله ورسله ولم يصدقوهم فيما جاءوا به من عنده فأهلكت الذين كفروا فتأمل أيها الرسول كيف كان إن كان عليهم حيث أهلكتهم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ألم تر أيها الرسول أن الله سبحانه أنزل من السماء ماء المطر فأخرجنا بذلك الماء ثمرات مختلفا ألوانها فيها الأحمر والأخضر والأصفر وغيرها بعد أن وغيرها بعد أن سقينا أشجارها منه ومن الجبال طرائق ومن الجبال ومن الجبال طرائق بيض وطرائق حمر وطرائق حادكة السواد ومن الجبال طرائق ومن الجبال طرائق بيض وطرائق حمر وطرائق حادكة السواد الأشكال الجبالي يعني ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز وغفور ومن الناس ومن الدواب ومن الأنعام الإبل والبقر والغنم الإبل والبقر والغلم مختلف ألوانه مثل ذلك المذكور إنما يعظم مقام الله تعالى ويخشاه العالمون به سبحانه لأنهم عرفوا صفاته وشرعه ودلائل قدرته إن الله عزيز لا يغلبه أحد غفور لذنوب من تاب من عباده إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إن الذين يقرؤون كتاب الله الذي أنزلناه على رسولنا ويعملون بما فيه وأتموا الصلاة على أحسن وجه وأنفقوا مما رزقناهم على سبيل الزكاة وغيرها خفية وجهرة يرجون بتلك الأعمال تجارة عند الله لن تكسد ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ليوفيهم الله ثواب أعمالهم كاملة ويزيدهم, ويزيدهم من فضله فهو أهل, فهو أهل لذلك إنه سبحانه غفور لذنوبه إنه سبحانه غفور لذنوب المتصفين بهذه الصفات شكور لأعمالهم الحسنة من فوائد الآيات نفي التساوي بين الحق وأهله من جهة والباطل وأهله من جهة أخرى كثرة عدد الرسل عليهم السلام قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم دليل على رحمة الله وعناد الخلق إهلاك المكذبين سنة إلهية صفات الإيمان تجارة رابحة وصفات الكفر تجارة خاسرة والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير والذي أوحينا إليك أيها الرسول من الكتاب هو الحق الذي لا شك فيه الذي أنزله الله تصديقا للكتب السابقة إن الله لخبير بعباده بصير فهو يوحى إلى رسول كل أمة ما تحتاج إليه في زمانها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم أعطينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على الأمم القرآن فمنهم ظالم لنفسه بفعل المحرمات وترك الواجبات ومنهم مقتصد بفعل الواجبات وترك المحرمات مع ترك بعض المستحبات وفعل بعض المكروهات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وذلك بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. ذلك المذكور من الاختيار لهذه الأمة وإعطائها القرآن هو الفضل الكبير الذي لا يذانه فضل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير جنات إقامة يدخلونها جنات اقامه يدخلها هؤلاء المصطفون يلبسون فيها لؤلؤا واساور من ذهب ولباسهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي انزلنا الذي انزلنا دار المقام الذي أنزلنا دار الإقامة التي لا نقلت بعدها من فضله لا بحول منا ولا قوة لا يصيبنا فيها تعب ولا عناء ولما ذكر الله جزاء المصطفين ولما ذكر الله جزاء المصطفين المصطفين من عباده ذكر جزاء الأرض لين منهم وهم الكفار فقال والذين كفروا لهم نار جهنم بلا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور والذين كفروا بالله لهم نار جهنم خاردين فيها لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا ويستريح من العذاب ولا يخفف عنهم من العذاب ولا يخفف عنهم من عذاب جهنم شيء ولا يخفف عنهم من عذاب جهنم شيء مثل هذا الجزاء نجزي يوم القيامة كل جحود لنعم ربه وهم يصطرخون فيه ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمذكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وهم يصيحون فيها بأعلى أصواتهم يستغيثون قائلين ربنا اخرجنا من النار نعمل ربنا أخرجنا من النار نعمل عملا صالحا مغايرا لما كنا نعمل في الدنيا لننال رضاك ونسلم من عذابك فيجيبهم الله أولم نجعلكم تعيشون عمرا يتذكر فيه من يريد أن يتذكر فيتوب إلى الله ويعمل عملا صالحا وجاءكم الرسول منذرا لكم من عذاب الله فلا حجة, لكم ولا فلا حجة لكم ولا عذر بعد هذا كله فذوقوا عذاب النار فما للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي من نصير ينقذهم من عذاب الله أو يخففه عنهم إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور إن الله عالم غيب السماوات والأرض لا يفوته شيء منه إنه عليم بما يخفيه عباده في صدورهم من الخير والشر من فوائد الآيات فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم تفاوت إيمان المؤمنين يعني تفاوت يعني تفاوت منزلتهم في الدنيا والآخرة الوقت أمانة يجب حفظها فمن ضيعها ندم حين لا ينفع الندم إحاطت علم الله بكل شيء عند تلويث ثلاثة أجزاء علينا القراءة والاستماع والله اللي عايز يقرأ معايا يعني يمسك المصحف كده ويقرأ بحيث إن هو يتعلم القراءة وحن ابن يعني فبها ونعمت اللي عايز يستمع فقط لكن استماع استماع يمشي الواحد مثلا يشغل البث وبعد كده يخش ينام شوية أو يعمل أي حاجة لا استماع استماع يستمع كده بقلبه يعني فرصة كبيرة أن تستمع ثلاثة أجزاء في هذه الأيام التي المفترض أننا ليس لنا هم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام يعني المفترض أننا ما عندنا الشغل إلا القرآن الكريم فالحمد لله على هذه النعمة نحن عاديين بنقرأ وبنستمع كتاب الله سبحانه وتعالى تختم ختمة في عشر أيام من هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن الله عز وجل أن يجعله خالصا وأن يتمه علينا فاا الواحد يعني يفتح المصحف ويستمع ويقرأ معي بحيث إن هو يعني يحاول مثلا كأنه بيتعلم القراءة أو يفتح المصحف ويستمع يمشي كده بعينه معايا أو يحط مثلا سماعة أو يشغله مثلا جمه بس يعوض يستمع بتركيز لكتاب الله سبحانه وتعالى التوقيت والله يعني مشكلة موضوع التوقيت يعني يعني ده يعتبر أفضل توقيت عندنا يعني بيبقى صعب جدا نحنا يعني نحط توقيت يناسب كل البلاد لأن مثلا هنا لا يناسب مثلا اهل المغرب اهل المغرب لو حطينا توقيت لا يناسب اهل المشرق او في امريكا فالحمد لله ان البث اصلا موجود يعني البث بعد ما بنخلص بتلاقيه موجود على القناة فمن اراد وطبعا بلا شك ان الواحد لو بيحضر البث مباشر بيبقى ادعى للتحفيز ان واحد يحفز نفسه ان هو يعني يستمع لكن ممكن بعد كده يقول ايه مثلا هاسمعه بعد كده وبعد كده يكسل فالافضل طبعا الواحد يحضر البث المباشر لكن إن لم يستطع فالبث موجود إن شاء الله على اليوتيوب بقي لنا الحمد لله تقريبا أقل من 40 نحن عندنا تقريبا بعد 10 دقائق في صلاة التهجد هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة هو الذي جعل بعضكم هو الذي جعل بعضكم أيها الناس يخلفوا في الأرض بعضا ليختبركم كيف تعملون فمن كفر بالله وبما جاءت به الرسل فإثمه فإثم كفره وعاقبه عائد عليه فاسم كفره وعقابه عائد عليه كفره عليه ولا يضر كفره ربه ولا يزيد الكفار كفرهم ولا يزيد الكفار كفرهم عند ربهم سبحانه الا مغضى شديدا ولا يزيد الكفار كفرهم الا خساره حيث إنهم يخسرون ما كان اعد الله لهم في الجنة لو امنوا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أمنهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا قل ايها الرسول لهؤلاء المشركين اخبروني عن شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله ماذا خلقوا من الأرض اخلقوا جبالها اخلقوا انهارها اخلقوا دوابها ام انهم شركاء مع أم أنهم شركاء مع الله في خلق السماوات أم اعطيناهم كتابا فيه حجة على صحة ام اعطيناهم فيه حجه على صحه عبادتهم لشركائهم لا شيء من ذلك حاصل بل لا يعد الظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي بعضهم بعضا إلا خداعا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن ان إن من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إن الله سبحانه يمسك السماوات والأرض مانعا إياهما من الزوال ولا إنزالته على سبيل الفرض فلا أحد يمسكهما عن الزوال من بعده سبحانه إنه كان حليما لا يعاجل بالعقوبة غفورا لذنوب منتاب من عباده وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئاهم وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئاهم نذير لا يكون من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا وأقسم هؤلاء الكفار المكذبون قسما مؤكدا مغلظا لإن جاءهم رسول من الله ينذرهم من عذابه ليكونن, ليكونن أكثر استقامة واتباع للحق من اليهود والنصارى وغيرهم فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم مرسلا من ربه يخوفهم عذاب الله ما زادهم مجيئه إلا بعدا عن الحق وتعلقا بالباطل فلم يوفوا بما أقسموا عليه من الأيمان المؤكدة من أن يكونوا أهدا ممن سبقوهم استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلا تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقسم وقسمهم بالله على ما أقسم عليه ليس عن حسن نية وقصد سليم، ليس عن حسن نية وقصد سليم. بل للاستكبار في الأرض والخداع، بل للاستكبار في الأرض والخداع للناس. ولا يحيط المكر السيء إلا بأصحابه الماكرين. فهل ينتظر هؤلاء المستكبرون الماكرون إلا سنة الله الثابتة وهي إهلاكهم كما أهلك أمثالهم من أسلافهم فلن تجد لسنة الله في إهلاك المستكبرين تبديلا بألا تقع عليهم ولا تحويلا بأن تقع على غيرهم لأنها سنة إلهية ثابتة أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا أفلم يسر مكذبوك من قريش في الأرض فيتأمل, فيتأمل كيف كانت نهاية الذين كذبوا من الْأُمَمِ قبلهم ألم تكن نهايتهم نهاية سوء حيث أَهْلَكَهُمُ الله؟ وكانوا أشد قوة من قريش وما كان الله ليفوته شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما بأعمال هؤلاء المكذبين لا يغيب عنه من أعمالهم شيء ولا يفوته قدير على إهلاكهم متى شاء من فوائد الآيات الكفر سبب لمقت الله وطريق للخسارة والشقاء المشركون لا دليل لهم على شركهم من عقل ولا نقل تدمير الظالم في تدبيره عاجلا أو آجلا ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى اجل مسمى فإذا جاء اجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ولو يعجل الله العقوبة للناس بما عملوه من المعاصي وما من الآثام لأهلك جميع, أهل الأرض في حال لاهلك جميع أهل الأرض في الحال وما يملكون من دواب وأموال ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى أجل محدد في علمه وهو يوم القيامة فإذا جاء يوم القيامة فإن الله كان بعباده بصيرا لا يغفى عليه منهم شيء فيجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر سورة ياسين هي سورة مكية من مقاصد الصورة إثبات الرسالة والبعث ودلائلهما بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة نقولنا دي من الحروف المقطعة مش اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام لا هي ولا ورطها. والقرآن الحكيم يقسم الله بالقرآن الذي أحكمت آياته والذي يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تعال نشوف إحنا نخلي بداية سورة ياسين مع يعني بدأ بكرة إن شاء الله من بداية سورة ياسين عشان بس عندنا تهجد كمان دقيقتين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا من معلمنا وأن يزيد العلم وأسأل سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهتنا وجميع أرحامنا من النار وأن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر وأن يجعلنا فيها من الفائزين ومن عتقائه من النار برحمته سبحانه ألتقيكم إن شاء الله بعد ساعة تقريبا في الساعة الثانية عشر بتوقيت مكة مع قراءتي ثلاثة أجزاء لذلك الحين إحنا نبدأ يعني بدري ساعة عن المعاد اللي إحنا بدي نبدأ بيه في في كل يوم من أول رمضان بضدنا ساعة عشان خاطر صلاة التهجد نلتقيكم إن شاء الله بعد ساعة من الآن والسلام عليكم ورحمة الله